إن الذين آمنوا واجهوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمروا ونصروا والذين آمروا ونصروا اولياء بع والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى استنصركم في الدين فعليكم نَسْلُو إِلَّا عَلَى طَمَمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ